إن عذاب ربك لا واقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يوم الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعى هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون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 ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناه بحور عين والذين آمنوا وتبعتهم ذرية بإيمان الحقنا بهم ذريةهم الحقنا بهم ذريةهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مريء بما كسب رهين 112. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون 113. يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم 114. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون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 119. فلا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم 110. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون 111. أم يقولون شاعر به ريب المنون 120. قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون 122. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون بَلْ يَأْتُونَ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خلقوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يوقنون.